بالأرض والأرض والروح تجد الأذى الواحد أني عايز بنامت ربنا أكلمت كل بسيطة عن الحياة الروحية للأبد سهل ضمن هذا الاجتماع الذي السماع فيه عدد كبير من الأذى استحنا. ولا أكثركم على أنكم رأيتم أنكم في السماء السبين الحياة الوصية للأبد الشاحن لها خطورتها لها خطورتها الكبيرة من كل من يوم الأبد الشاحن ليس هو مجرد ساقه نصاب في الكنيسة، وليس هو مجرد معلومات تلقى على شارة الكنيسة، وليس هو مجرد رئاسة في الكنيسة، إنما هو قبل كل شيء إله. له تأثيره أرواحي الغلط اللي يغلطها الإنسان العادي ربما يسميها جهاله لكن غلطة الكاهن ليست جهاله لأنه من ثم كاهن خطل بالترور علشان كده هو بيصلي في الأداث ويطلب ان تكون الزبيحة كما يقول عن خطايا وجهالات شعبك بالنسبة للشعب جهالات لكن بالنسبة للشاهد خطوط ما قررت جهالات الشاهد الشاهد عبارة عن قدوة وفت الناس فإن كان القدوة في موضع القطر فماذا نقول عن الناس العابدين؟ الكهن ربنا أن لهم أيض النور العالم وقال أيضا إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كان يكون اذن لازم يكون قدوه خطا الانسان العادي ربما ينسب له شخصيا لكن خطا الكاهن يكون عصره للشعب كله اي لكل من لاحظ هذا الخطا الكهن قيل عنهم انهم ملك الارض وقيل ايضا إن فسدت فجنازة لا ما يصلح بعض المسيء إلا أن يطرح خارج الميدات من الناس تعبير صعب وزديد لكن هو الله إن كان غلطته صعبة لأنه من وكلاء السرائر الالهيه كما قال الكتاب وكلاء السرائر الالهية نسعى كسفراء للنسيح فإن الله يعز بنا فإن كان سفير النسيح عصره فكيف يعيش الناس في الدين لذلك يقول السيد المسيح يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين وكيل أمين حكيم هل سيد المنفذ الدين نفسه والناس لا يفرقون بين الدين ورجال الدين يعني اذا اخطا رجل من شيء رجل الدين يقول اتفضل اجل متخيل عليه صعب حياه الكاهن مفروض ان يكون من خطاطه الامتلاء بين الرفق إذا كان الكتاب اشترط بالنسبة للسماسة أن يكونون من الروح القدس، الرسول قال لشعب اختاروا أمكم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم لم من الروح القدس ولا فنقيمهم نحن على هذه الحال. إذا كان السماء لازم يكون مليء من الروح القدس والحكمة. طيب الأساس إيه؟ طيب أغلب روحك كلام إيه؟ هل لازم ننظر إليه وسيلة إيضاح لكل قضية؟ ولهذا يعصر الشعب جدا إذا وجدوا فيه قطعا مفروض أن الناس يختارون أفضل من فيهم لكي يرثم فيهنا طبيعي لما بالحيث يجريون الناس في الحديث يختارون أفضل واحد في الشعب فإذا كان أفضل واحد فلعنا فيه حدا ثالث قاعده بالظبط ان انت تشوفه من ناحيه اخرى خالص غير بقى الناس تقول لك ده ابوه ده ابونا ابن ثور من امه ده ابونا اللي بنعتمدوا على اسسنا الروحيه ده ابونا اللي بنكشف انفسه عاريه امامه في الاعتراف ده أبونا وفين المسيح ده أبونا خادم المصبع من جريب النظرة ثانية لذلك الشعب يقوم حساسا جدا من جهد أخطاء الشهر حساس جدا يعني من حي الإنسان يستلر فيه شعبة زي ما يمرقه لكن اذا كهن... اتكلم كلمه صعبه الناس يتخذ ايه ابونا بيه كده اتنا اقول ابونا ايه زي كده اذا انسان عاجي غدر اه طبع وحد لكن اذا ابونا تكاهم غدر وانيه برأت ووشي بقى وكد اتنا اقول ابونا كلمة حقولها في آذانكم أيها الآباء وأرضو أن تهكروها لي يعني كل مستحبة وصراحة وأرضو أن تهكروها لي ما هي لكن كل اللي عايز اقولها وارجو ان تغفروها لي رب شيل اننا لا نتقدم هنا التناول بالحر والروحانيه التي توجد عند العلمانيين العلمانيين اكثر منا حرصا لكتصوصا ورحا منه فاقولكلي الهلماني ليس مرضى انه يطلقه ده او انه يتنوه فبيقعد لغاية لما يجهز نفسه تمام ليعسلس مزبوط ليتوب مزبوط ويتسلح مع بعيه الناس ويوضب قلبه ويستعد ويجي لكن الجاهل يوم الحد عنده قداس هاصليش هصلي شايف هصليش مش شايف هصلي متخانق مع غيره هصلي مش متخانق هصلي عنده من جوه مظبوط مش موجود مش اه ارضه هصلي ده اللي حاسه ان الرزق لكش ولا هتقوله ايه هل بيحصل ان الشعب يريد يخضروا الغباب فإنهما لم أفضأ أقوله مستايغ النهاردة بك يطلس يسمعونه بك يسلح الغباب ولذلك, ولذلك يطلس بدون اختراق، غالبه يطلس غالبه يطلس طبعا أنا لا أقصد كل واحد لكن قطر الغالبية الغالبية العموم بيبقى كده أن كل الأختيج سمجوني فديد فترز يتأخذ الآباء سهل الله يليس نفسهم مرة واقف وقال فواحد أمه مثل صنحة يجي لبقوا عن أنجويته ورجع كمل من الأجاز. بس خل الواجد جرى وقرني كمها في العطل للتعائر الدينية ده في نظر شبكوا من حكاية أختيت سنخول دي التي يقولها البعض بطريقة روثينية لكن لو فكاه يقول أختيت سنخول من عمق قلبه بالسعب يبكي بسمع. بيسمعه نحسن هذا وبيبوني اذا كنت بتقول أختيت تبت عن الخطيئة دي ولا ما ولا روتين. الله يحصلوك مش الفاضي هل اعطني قلبك مش هل اعطني لسانك والفاضي فانت بيبقى الكاهن محترس الاحتراس الكامل للتلاوه لذلك الاباء الكهنة في صلاة الاستعداد قبل بدايه الارداف ليصلوا ويقول ايها الرب العارف قلب كل أحد القدس المستنير في قدسيك الذي بلا خطيه وخطئ القادر على مغفره الخطايا انت تعلم يا رب اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمه المقدسه التي لك وليس لي وجه الا التستغف هل لي وبعد وبعدين بل ستسر افاتك السرى امر ونحن أن اجد نعمة ورحمة في هذه الساعة هل كلك يهم السلام ده بجد من قلبه ان هو يحتل إلى نعمة ورحمة في هذه الساعة دي نورة يريد أن يستمع حياتنا الروحية احتمالنا بحياتنا الروحية لازم لنا ولازم لأبديتنا ولازم لخدمتنا الكاغن حياته لها تأثيرها أكثر من عزاته حياته لها تأثيرها أكثر من عزاته الناس لم تسطون منهم الحياة ويرون كيف سيكون تطبيق آيات الكتاب المقدس في حياته مش مجرد موظف رسمي لا حياه روحيه لها تاثيرها ايجابيا او سلبيا يعني اذا كان روحيا له تاثير روحي إذا كانوا مخفئاً له تأثيره السلس الفكر مرة من المرات كنت مع بعض الأخوة الأطباء من من أبارسيات وقت بحر وكان فيهم طبيب قالول عليهم نوشك وكان صديقهم وكان جييزي وكان غيره وبين بعض محب وبعدين سألته قلت له ايه الشايط الحاد الجنس ما اظنش ضامن حد لا قالي وانا اتغير رحت السموسه مش عارف عملت ايه ابونا ضربني ولا ضربني ألمين فصممت اللي مخصف في السموسه دي تاني وتعقدت من جهة الدين ورجال الدين والسميث وربما اتاهم اللي ضربوا ألمين مش زبيان باللي حصل لان الشايط اللي قلان جدا ماشي. يعني من الأسياء المتابعة عند بعض الأباء الكهنة في حياتهم الروحية المفتوم الخاطئ للسلطة المفتوم الخاطئ للسلطة يعني ايه يعني السكر أن من سلطانه أن يعز ويوبخ وينتهر ويعاقب ويضرب إلى أخذ. يقول لك الكتاب يقول هذا ربك الكتاب ولا يتعبه ضميره اذا سفم ولا يتعبه ضميره اذا جرح سعور غير ولا تقف امامه من آيات الكتاب المقدس سوى الايه التي تقول ابد ابنك بقبض من هبيب هذا ربك انتهت قولة الرسول الذي قال عبارة فإذا وضخ انتهر عرانا في حياته كيف انتهر فقال في الفصل المشهور في شكل الأعمال الاضحافة السيديني فصل المشهور في الأقراض في السنتكار يقول ولي لوطس ارسل الى اسسس والسبعه سهله إلى الى اخر يقول ثلاث قضيتها بينكم لم اقصر عن ان انذر بدموع كل احد انذر بدموع مش انذر بسيطره ولا انذر بتعالي او بعزرفه لا انذر بدموع كل احد وعلمهم اكتب اليكم انا بولس الذي هو في الخبره جميل وفي الغيبه متباشر عليكم يعني اتريني باكتب رساله ووقت حظ يعني لكن لما بوقت في الخبره معاكم طب اجلي مكتوب في الوقت ولما مر غلط الشعب جدا علمهم الزمتموني ان اغير صوتي يعني دي متعبتي لكن في سهل تغيير الصوت اصبح طبيعه شهل جدا ان الكهن يتضل بالشعب شهل جدا ان هو يعالج الشعب شهل جدا ان ينسي المزعه نفسه في اللي قمطني والناس ينظرون ويكونون بين نارين ام الاستضام بالكهنوت وهذا يفاجد لأما في لكن لا اما الخضوع في مذله وهذا يفعلكم لكن مش ادريب نفسهم من اللي بيضل الاسلوب مش روحوا احترفوا لانفسكم من موضوع النرجسه والتسعير والهياج والسكينه والعناب مع الشعب وبعد كده الميولى يعني ومدرس حاجة أفضل مدرس حاجة تفكر فصلها مع الناس فصلها الشخص العادي دي ركي مع الإنسان اللي هو زعلان لكن الكاهن يقول هو هيجيني هيجين. هيجي فيه. هيجي في هيجي في نيسة يمكن يمثل لحد عندي يقول لي أخي ويبعدون عن ذنب الناس وماذا هجائل الكاجم قدوة الكاجم روح الكاجم إنسان يتعلم منه الناس الحب ويتعلمون منه الطيبة والوداع، نفس المسيح أجده هل تعلموا مني كاني وديع ومتواضع القلب فهل انت اليوم بيتعلموا مجدك لانك وديع ومتواضع القلب في كاهن وهو علماني اخر كلمه وناس بنزول اول ما يبقى يستخدم لما قاله الأحد يشيل الأمين يبقى هو أمين أو العايز غيره يستخدم اللجنة الكنيسة عجبهم عجبهم متعجبهم اللي عندهم يعملوا هم يعملوا إيه في حد من الشعب يسقط يوم ترى الناس يقولوا بسلوك غير قالوا أبونا هل أبونا أخذ نعم من الشهند أم الشهند غير حاله إلى أسوأ الكلام ده بن ارغفه فقوده مغلاطه ما بن انيس لكن يعني المحبه تشكر هو اللي جرى لابونا من اول زبائن كاهن بقى روح اخر فقد طيبته فقد هدوءه فقد تواضعه فقد وداعته اصبح شخص أريد اريد ان اقول لكم في صراحه كامله ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله كسر يستفيد ايه لو ربحت الناس كلهم للمسيح واخترت نفسه ألا واحد يفكر من الآية دي يعني لو ربح العالم كل أمور العالم المدية لا ممكن تنوب رسولة وثورة كده ازاي بولت الرسول بيقول لألا بعد ما ترجت لآخرين أصير أنا نفسي مرخوبة لألا بعد ما ترجت لآخرين أصير أنا نفسي مرخوبة طبعا كده تعمل ايه يقول اقنع جسدي وأستعبده لألا بعد ما خلص الأخير حتى انت يقول هاي استقنع جسدي وأستعبده اي انا هتكبر على دي انا محتاج ان اقنع جسدي وأستعبده داريت ايضا اقنع نفسي واقنع رغباتي وافكاري وكل حاجة فيه وأستعبدت من ضمن المصاعب التي تقابل الساهل انه هو عندما كان علمانيا كان ممكن يقبل التعليم وممكن يحضر عظات وممكن يستمع دلوقت بقى الحبب دي من الصعب يعني ليس لنا يا رب ليس لنا ولكن يساعد اعطي ثقل بس قدمت غيمه من مستنبه تاوبه ذلك الفضاء للتسجيل وليست وليس للتسجيلات المحمله الفضاء للوعظ وليست للحياه الفضاء صار للمنبر وليست للقلب الفضائل نقولها لمن يتعلمون منا ولمن يعترفون علينا ولا نقولها لانفسنا الكتاب يقول اعزوا بعضكم بعضا لهذه الامه المفروض ان احنا نذكر بعضنا بعضا لهذه الامه لئلا ننسى انفسنا انا عايز اقول لكم هذا الخدمه ليست هي الهدف الهدف هو الملكوت والملكوت هو سكن الله في قلبك وسكن الله في قلوب الناس لكن جايز الانسان يتغير هدفه في الطريق يصبح هدفه هو الخدمه وتصبح الخدمة هي الأنسطة وينسى قلبك وينسى تفكيرك ويوجد صيرته قد تغيرك صيرته قد تغيرك من الأشياء التي تهدد الحاملة الكاهن أيضا روسينية الخدمة روسينية الخدمة وفقدانها لروحياتها يعني زمان كان وهو عايزين يدخل الكنيسه بكل حرف يمشي بالسته يقول فرحت بالقائلين ليش إلى بيت الرب نفسه يعرف الى الكنيسه وقال له مسافر المطلوبه ان الرب اله الفواكه لخيك التنية سيقول اما انا فبكثرت رحمتك ادخل الى بيتك واضبط قدام هيك القدسك بالمخاطفة اعثر عمور مدارد مثالي بالوقت الكهنية التنية اول نخيك يا يا ولد يا شدي انت اللي يا انت, اللي انت اللي ايه, ايه اللي انت هو ايه اللي بصه ده انا اشيل كلمتك يا بابا وده الخزف وصل وينشر يزعق عنهج الغزف عنه حرفتك مالك يا بوني السموكه للمنظر ده السماء مش مترتب مش متخزل معنيش يا بوني اضحك علينا كل كلمه نقول فيها اخطيت نعمل اللي نعمله نخليه بدنا نقول اخطيت كلام ايه اللي كمان يا بوني متتنبسش ارجوك اتنبسش انت بتقلدك وتلاقي الحكايه على مع أبونا والناس تقول ايه يا رب ده وبعدين يخصك الله ويقول السلام لغناكم قبل ما السلام في قلبك في الاول هل السلام في قلبك والسلام بينك وبين الناس قبل ما تقول السلام لغناكم كيف تعطي السلام لغيرك وخافتك الشيء لا يعطيه ليه ايه ازاي حصلت الحكايه لله حصلت عندما اصبح الهدف عند الكاهن هو النظام، هو المواعيد، هو ترتيب الخدمة، لكن حياته الروحية ما أصبحت من أهدافك. الروحية ما أصبحت من أهدافه. ليه؟ ده زمان متغيرين كان حياتنا رقية من, من أهدافنا، لكن دلوقتي هدفنا الثمن. لا. انت هدفك الأول ارتباطك بالرب. هدفة الأول الجاية الأول فتوّروا بولة الرسول يقول مثل في مساوث القصة يعني شخص غير ليقوله لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك قاله لاحظ نفسك اولا قبل ما يقوله لاحظ نفسك لاحظ التعليم ونحن من اجل التعليم نفسه انفسنا وبالتالي نفسه تأثير التعليم على ده يعني هو تفتكر ان واحد بيستمر التعليم اكثر من نفسه ده لو مش نفسه تعليمه تعليمه وفق التاثير يبقى لا طالب نفسه ولا طالب الله تفتكروا انكم تحلوا المسائل بين الغزه ان الغزه مشكله وخطا روحي وعصره ولا تحل المسائل بل تجيبها احنا عايزين نفكر في ارواحنا نحن مجمعون ان نقف امام الله لنعطي حسابا ليس فقط وإنما أيولاً عن وإنما وانما اولا أنفسنا انفسنا القاز روحيه لهجتنا لهجه روحيه تصرفاتنا تصرفات روحيه ايه اللي بنعمله لازم نفكر في انفسنا لن ننسج روحك ابدا ما تنكس روحها وإلا تبقى البرير من التهنوج ليست استخد ونقدر تقول اندريت من التهنوج اندريت من شلوك الخطأ في التهنوج التهنوج ما الدرير جوارك الجميع لكن الطريقة الخاطئة أضرت لك مبارك ضد نساه الذي يهتم ذروحياته خاصة الذي يسكد نفسه أمام الله قبل أن يبدأ كل خدمة الذي يصلي كل يوم ويقول لا تسمح يا رب أن أقول عطرة للسعة لا تسمح أن أخشئ إلى أحد Yes, that's enough. And